وغاياته السامية بناء الإنسان الصالح وإيجاد الفرد المسلم الطيب السوي القويم في سلوكه ولا يكون ذلك إلا بإيمان واع وعقيدة صحيحة تثمر السلوك القويم وتوجد الإنسان الصالح الذي لا يتحرك حركة ولا يقول مقولة إلا تحت إطار المسؤولية الشرعية وإن الإسلام يريد الفرد الجاد الذي يتعامل مع الحياة بجدية ويتعامل مع المجتمع بسلامة ونقاء الفرد الذي يقوم على صفات النزاهة والأمانة والصدق ومن هنا قال الله عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونحن بصدد الحديث عن آلة من الآلات الخطيرة وأداة من الأدوات المدمرة وعن جارحة من الجوارح الجارحة التي أنعم الله بها على الإنسان نطقا وبيانا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وإن البيان والتعبير عن مستودعات الضمائر ومكنونات النفوس من نعم الله عز وجل فباللسان ينطق الإيمان ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرتل الكتاب ويقرأ القرآن وتذكر الأذكار وينشر الخير ويصلح بين الناس لللسان فوائده ولكن للأسف الشديد نحن نعيش في عصر إن زود آثاره الطيبة وثمراته الحميدة وانداحت وانتشرت آثاره السيئة عبر القرآن عن مخاطر اللسان في في في في في أذل في أذل في النفوس بقوله سلقوكم إن اللسان يسلق سبحان الله هذا اللسان الصغير جرمه العظيم جرمه ومخاطره هذا اللسان أخطر ما فيه أن الكلام شهوة وأن الإنسان لا يفكر كثيرا عندما يتكلم ولكنه قد يفكر كثيرا عندما يسكت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي الصمت نجات من صمت نجا صحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وفرق بين السكوت وبين الصمت الصمت عبادة ولكن السكوت قد يكون من الهم ليس كل ساكت سكت لأنه يخاف الله ولكن الصامت قطعا يخاف الله من الناس من يسكت عجزا ومن الناس من يسكت لأنه لا يجد مادة يتكلم بها في الشر ولكن التعبير جاء ليس بالسكوت جاء بالصمت صعد صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني عليه الصلاة والسلام صعد صلى الله عليه وسلم الصفاء وفي الصفاء خاطب لسانه إنه لسان طاهر حتى في القرآن ذكر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ثم إن علينا بيانه وما ينطق عن الهوى إنه لسان شريف ولكنه أراد أن يعلم الأمة صعد المب صعد وقال للسانه يا لساني قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ثم قال لأصحابه كل معظم وأكثر خط ابن آدم من لسانه اللسان من الصعب السيطرة عليه وضعه الله في مكان ليسجن ولكنه ينطلق ويطلق له العنان مدمرا ومخربا سلقوكم بألسنة حداد هناك ألسنة حادة الألسنة هي الألسنة ولكن اللسان آلة تعبر عن المفاهيم والأفكار والرؤى والثقافة والعقيدة والنفس فمن كان مستقيما لا ينطق بلسانه إلا الخير ولذلك جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بقوله وقولوا للناس حسنا وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا قولا سديدا المؤمن موجه بأي يصون لسانه وبأي يحفظ هذه الجارحة الخطيرة التي يمكن أن ينطق بها وأن أن ينطق بها الكفر فكثير من من الآفات الموجودة لا تتعامل لا يت الأمة مع اللسان من منطلقات المسؤولية والكلمة قال الله تعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا كل كلمة تكتب وأنت في الإسلام مسؤول عن كلامك أمام الله عز وجل وإن لم تكن مسؤول أمام الناس فأنت مسؤول أمام الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنها مسؤولية الكلمة مسؤولية الإعلام الذي يعبث في الأمة في مقدساتها ومكتسباتها في مستوى أجهزة الإعلام ليست أجنبية ولا المعادية في أجهزة الإس... الإعلام العربية والإسلامية في دولنا المسلمة الإعلام يطرح ثوابت الدين للنقاش وأحياناً يكون النقاش سمجاً وسطحياً وضحلاً في كبريات القضايا يؤتى بغير متخصصين ليتحدثوا عن قضايا المرأة في الإسلام عن حقوق الإنسان عن التعدد وعن وعن, وعن كثير من المسائل يؤتى بمن لا يحسن الكلمة إنها مسؤولية مسؤولية الإعلام سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أخطر ما في اللسان أنه سهل الانطلاق إذا خرجنا من المسجد أول شيء سوف تفعل عليه سوف ترد على الجوال سوف تتكلم أول شيء سوف تفعله بعد الخروج من المسجد أنك سوف تتكلم إما بخير وإما بشر سوف تلقى إنسان سوف تسلم عليه سوف ترد عليه السلام سوف تتكلم في قضايا ومسائل كثيرة أين مسؤولية اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي كل كلمة مكتوبة لتشعر بالمسؤولية ولتشعر أنك تتكلم لصالح الأمة ولصالح نفسك ولذلك جاء التحذير الشديد والوعيد الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطر اللسان قال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه ضمنت له الجنة رواه البخاري من ضمن لي ما بين لحيه وذلك لأنها أخطر الأدوات وأسوأ الآلات إذا عبثت اللسان والفرج قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس والحديث في الترمذي وعند ابن ماجة وصحاة الألباني أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان وأكثر ما يدخلهم الجنة تقوى الله وحسن الخلق الفرج واللسان لأن فيها شهوة في دواخل النفس ولذلك جاء الرادع قويا في قضية قذف المحصنات لأنه يكون باللسان من ضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه ضمنت له الجنة وسأل, وسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه كل شرائع الإسلام لكن شرائع الإسلام لا تغني عن أصحابها إذا لم يكن المسلم منضبط في كلمته عند كلمة والكلمة هادفة والذين هم عن اللغو معرضون إذا لم تكن له كلمة ولم يكن مسؤولا ولم يكن جادا ولم يتعامل مع الأمور بحساسية اللسان كان هذا المسلم صلاته وزكاةه وصومه لا ينفعه أخبره عن شرائع الإسلام وعن الجهاد قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله أي لا ينفع كل هذه الشرائع الجهاد والصلاة والصوم والصدقة والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطئ بعد أن حدثه عن الشريعة كلها قال أنا أدلك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا وأشار إلى لسانه فسأل معاذ أو إنهم مؤاخذون بكل ما نقول أحيانا بنجني بنثنى نجلس للأنس والكلام والسمر والحديث فتأتي العبارات قائيا قال ابن القيم رحمه الله وإنك تجد بعض المسلمين يتنزه عن المحرمات الكبيرة ولكن لا يستطيع أن يتنزه عن الغيبة والكلام في الناس يتنزه عن كبريات المسائل لا يذني ولا يشرب خمرا وقال القرطبي رحمه الله أجمع العلماء أن الغيبة من الكبائر مثل الزنا والربا وشرب الخمر الغيبة من الكبائر مما لا شك فيه من الناس تجده يصلي ولذلك لا يزني ولا يشرب خمر لكن لا يتورع في هذا اللسان أن يطلق له العنان وأن يشير مع يسير مع الناس ومن الناس من لا يريد أن يغتاب ولكن المجلس يجبره والحديث يحمله فلو سكت كان ثقيلا على أهل المجلس لو ما تكلم بخاف الناس يكون عنده فوراي يقول لهم قالوا ساكت كان طاووس رحمه الله يكثر من السكوت والصمت لا يتكلم فلما لاموه قال جربت لساني فوجدته لئيما اللسان ده لئيما جدا جربت لساني فوجدته لئيما ثم قال اللسان كالسبع إن أطلقته أكلك اللسان حساس كالسبع إن أطلقته أكلك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إلا حصائد وإن كلمة حصائد من البلاغة النبوية حصائد أنثرة حصار لو أنك, لو أنك كنت منصفا وصادقا مع نفسك في نهاية اليوم يحصل كلمات التي قلتها اكتبها في صحيفة سوف تستحي ان تنظر اليها فكيف اذا عرضت على رب العالمين يوم القيامة صحيفتك انت كلامك الذي قلته في اثناء اليوم لو انك احصيته من الصباح أن لقى فلان قلت كده وقلت كده وضحكت من فلان وسخرت من الشحاد الفلاني لما انجشحت سخرت منه وانتقصت فلان وآذيت فلان وقلت لما انتجت تعرض على نفسك تستحي والله منها هذه سوف تعرض على ربك يوم القيامة وسوف تحاسب عليها ولذلك حصائد حصائد السنتهم وحصائد الألسنة كثيرة وأسوأها اللسان لو أني سألت الناس ما هو أسوأ آفات اللسان وأخطاره لقالوا الكذب الغيبة أقول لا الشرك أخطر ما يوقع في اللسان الكفر ينطق الكفر باللسان ويسب الدين باللسان كثير يسب الدين وبغير وبغير قيود وحتى يسب الدين عادي وأسوأ منه المجتمع اللي ما بيتخذ منه موقف صارم يسيب الدين ويضحكوا يضحكوا معه ويسيب الدين ويتونسوا معه لو سب أبوك مرة تاني بيتقاطعوا ليوم الدين ولو سب قبيلتك بيكون عندك منه موقف وسب الدين ردة وكفر بالإجماع من سب الدين خرج عن الإسلام جملة وتفصيلا ما يقول ما قصد ولئن سألته لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وسب الدين كفر عند مالك والشافعي واحمد بن حنبل و تفصيل إذا بالدين الأحكام يكفر دملة وتفصيلا وانقصد بالدين حال الشخص وكان مغضبا يعذر ويستتاب ولكن الذي أرجحه أن سب الدين ردة ومن, ومن, ومن أخطاء اللسان دعاء الأموات والاستغاثة بغير الله عز وجل الشرك والحلف بغير الله كل هذا لا يكون إلا باللسان وبعض الناس يهون من أمره ويتساهل في شأنه في شأن هذا الاستغاثة بالأموات ودعاوهم ونداؤهم هذا من الشرك ولا يكون إلا باللسان ثم بعد ذلك تأتي بقية المخاطر من الغيبة باللسان نقل الكلام على وجه الإفساد باللسان قذف المؤمنات وقذف المؤمنين باللسان الطعن والسباب والسخرية والشتم واحتقار الناس وازدراؤهم والتندر والتندر بهم التندر بلا شوف فلان عامل كيف متين هو كده بالله عند بالله كريم أدى غشيم هل يقول بلا حسن يعني يقول كلام كلام عجيب وفي ناس يعممو في أحكامهم وإطلاقاتهم يقول ليه الشوائجة أوعق أعمل حسابك الشوايج كله الشوايج دير ما فيهو ناس فوضلا وناس طيبين يقول لك أبان دوجون كله أعمل حسابك أبان دوجون دير ناس خطرين يقول لك كله أبان دوجون يعني ولا كيف الخطورة إنه الله بجيب أبان دوجون يوم القيامة كله وبيجيبك لون خاص تطعم في ناس جدول دير أنت بتقدر علىوني يوم القيامة أنت تطعم في جميلة كاملة تطعم في بلد كامل ناس يقول لك الخليجين دين وطوالق عليك فيهم كلام يا زور في قيامة والله بجيب الخليجين وبيجيبك يوم القيامة بيقول لك يا الله ورينة بيكونوا خصومك انت بتقول الكلام وتمشي قال الله تعالى احصاه الله ونسوه انت كان قلت الكلام ونسيته بيطلع لك يوم القيامة انا كنا نستزخ ما كنتم تعملون فالسب والشتم والشتم والازدراء والتندر بالقبائل وبالناس وبالمجتمعات وبالدول وبالجماعات والتعميم هذا من آفات اللسان شهادة الزور أعوذ بالله باللسان الكذب باللسان وأسوأ ما في ذلك كله الغناء الفاحش الغنى يعني واحد تلقى أربع ساعات انضم بغني فنان اللسان ده بيعمل عمايل والله يعني الشدي عنده آفات يعني كان قالوا أي زوال امسك لسانه قال جاء قوم إلى عيسى عليه السلام قالوا مستحنى قال لا تنطقوا ما تنضم نهائي قولا لا نستطيع. قال لا تنطقوا إلا في خير فاللهو قال له ما تنضموا أصلا ما تنضم كان قدرت ما تتكلم حظك لا تنطق يا أخي رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا في هزار في ونسة في جلسة رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من صخة الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفا وفي رواية تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب كلمة واحدة بس ما قاصر قاصر بسر ما لا كلمة طعم في زول انتقص نبي من الأنبياء انتقص صحابي وده كثير جدا وإذا كان السب والشتم معصية فأسوأ منها سب الصحابة كما يفعل الرافضة والشيعة اللي سبه صحابة وللأسف الشديد هم موجودون في السودان في السودان في يعني واحد في البيت قبل كم يوم قال لي ما شيدنا للشيخ من الشيوخ المشهورين قعدنا معه قال لي ما تكلم في شخصية وطعن فيها مثل ما طعن في عثمان بن عفان قلت له و سويت له قال لي حيران و قلت له ما كانت تموت شهيد كانت و قمت خنقل بعد ذلك حيران يقتل و كتر الجنة زول يتكلم في عثمان تخلي قلت له حستك أتكلم في جدك بتخلي سكت ساكن يا ناس معقول والله سوء اللسان ده عنده سوء الغنى الفاضح والكلام البذيء والفحش في القول لا حوت الله بالله يعني إذا أردنا أن نعدد مخاطر هذا اللسان أنت بتخلع بتستغرب تقول بالله هو عنده مخاطر قده الحتة اللحمة الموجودة جو الحنك كان أو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد إذا كان لسان أبي بكر يقول رضي الله عنه طباضعا أن لسانه أو رده الموارد فماذا نقول نحن الذين أحيانا قد لا نقصد الطعن في الناس ولكن إذا في ناس بيجرجروك الملك كلمة في ذول بس طوال أنت تقع فيه يعني إيه بتكون داعي في اللول تنظم فيه لكن هو بعد ذا بيقوم بالملك الكلام وانت بعد ذا بيتمش معه وتسترسل معه شيء عجيب يعني نادر نادر ما ترقى إنسان حبس لسانه قال عبد الله بن مسعود والذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان اللسان ده أسجنه أكثر حاجة الصحابة عندهم فقه قالوا أكثر شيء يحتاج إلى أن يحبس وأن يسجن اللسان لكن اللسان لا يحبس بأن, بأن, بأن يخاطر الفم لا اللسان يحبس بالفكر الواعي لما تكبس صاحب إيمان ودين أنت تحبس لسانك تستطيع أن تضبط نفسك تستطيع أن تقول متى ما تقول وتسكد ولا يستفزك أحد أن تتكلم بما يعصي الله وتستطيع أن تضبط نفسك في مجالسك في حركاتك في كلامك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ولا تتكلم فيما لا يعني واخزن لسانك كما تخزن ورقك زي ما بتحافظ على قروشك والدسة قال لك لسانك ده حافظ عليه والدسة والله اللسان خطير الحلم زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مهدارا ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا ما في زول حصل سكت ندم لكن أي زول يتكلم ما كنت قاصد ومتاسف واسمح لي ومعليش وكده تجرح زول يقول لك ده شنو ده يقول فيك تقول له معليش والله ما كنت قاصد يقول لك شنو ودي حجاره والله أنا ما قاصد حجاره يا أخي ما في داعي من الاول ما يتكلم؟ ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارة في ناس بيقول لك بلعوا كلامه بلعوا كلامه عشان. بعد ما نظم حاصروه قال لهم ما عليش وأنا ما قاصد اعتذر ما متأسف وانت رجعت من الكلام ده بيقول لك بلعوه كلامه يا أخي في داعي بلعوه كلامه من الأول بيطنهم ساكن خليك موزون أوزن كلامك بفكر وبوعي وبقلب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 بقي الحديث عن كيف نحافظ على ألسنتنا إذا عرفنا المخاطر واستبانت لنا الأضرار واتضح لنا الأمر وما منا إلا وهو وجل يخاف على أقواله السابقة وكلماته الماضية التي لم تكن مسؤولة ويخشى على بقية أيامه اقتنع بأن للسان أضرار ومخاطر وبأنه يحتاج إلى طول حبس قال عمر بن الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه لا شك اللسان يحتاج إلى طول حبس والتحذير في الشريعة ورد في التحذير من هذا اللسان وآثاره ومخاطره كيف نحافظ على ألسنتنا أول شيء معرفة أضراره ومخاطره إذا عرفت أن اللسان في الدنيا يضرك ويجلب لك الأعداء دائما تلقاه عنده أعداء كثر كل شخص له أعداء كثر هذا يكون سليط اللسان الناس كلهم يكرهون لأنهم يسمعوا كلام فارغ ويطعم فيهم وكذا بيكونوا زهجانين منه ويجنبوا اللسانه في الدنيا يجلب الأعداء وفي الآخرة يدخل النار وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم معرفة أخطاره وأضراره وأشراره ومساوئه ثانيا الخوف والورع من الله واستحضار الجزاء والقيامة والسؤال والصحائف لو أنك استحضرت أنك مجازى بكل كلمة تقولها وبكل لفظ تتلفظ وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثالثا تعويد النفس على نهج الجدية وركوب المسؤولية يريد الإسلام المسلم الذي يؤخذ من لسانه يقول لك الراجل بمسكوم من لسانه يمسكون لسانه كيف يعني يطلع لسانه يمسكون كده يعني ولا كيف حسا يعني يمسكوم من لسانه حسا يعني كلامه لأنه, لأنه رزيم عاقل موزون، ما بيتكلم ساكت، هو اللسان آلة بالمناسبة وما الذي يحرك الآلة قناعاتك أفكارك رؤاك اللسان خطر جدا في البناء وفي التذمير يخي ممكن تسقط دول باللسان والإعلام دول تسقط باللسان خطر جدا هذا اللسان ولذلك الإسلام يريد الإنسان الذي يركب دائما الجدية تأمل هذا الحديث أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المزاحة وإن كان صادقا الحضار الكثير بجيب المعاصي تحت اللسان حتى لو صادق تخليه ستكون إنسان جاد وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء النقاش وإن كان محقا على حق وتترك الكلام من أجل أن لا يجرك هذا الحق إلى باطل وبعض الناس يصدق عليهم قول الله تعالى كنا نخوض مع الخائضين قال لا زلت تكلمت الكلام بكل ما لك والله الجيزة بيتكلم زي الناس اللي يهتفوا في المظاهرات دي. الواحد تلقى الناس مع شيء وعاون ما عارف الموضوع ذاته شنو يهتف بس مع الناس يا ظلم ما نكتف شنو والله الناس بهتفوا للجنان بهتفوا بهتفوا مع الناس ذاته شنو قضاياه شنو تهتف مع الهاتفين كم مسؤول وأخطر من ذلك حديث أبي داود وابن ماجه الذي صحاوي ألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس فيكذب ويل له ويل له زول تلقاه بس عشان يضحك الناس يكذب يجيب حديث يكذب شوف دائما اي زول بكذب ناقص ناقص الزول الراجل المكتمل ما بيكذب ما فيش بخليك يكذب في زول دار يعمل هال حول نفسه شعر نفسه ناقص ما في اهتمام ما في أشياء يبدا يكذب ويعني اللي هو بسموه في السودان البوبر زمان كان عند النسوان حتى حتى الرجال بيقعد عندهم بوبر طبعا السخريه والتندر وافات اللسان للنساء نصيب كبير لذلك قال تعالى يا ايها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم خلاص الآية شاملة للرجال والنساء مرة مرة مرة بيقول يا أيوة الذين آمنوا أنو سوائل خشيت لكن بعد قال ولا نساء من نساء ما الأول بكفي يا أيوة الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يا رجال ما تسخروا ويا النساء ما تسخروا لكن النساء ما خلحي لأنهن جنات سخرية كثير جدا في أوصاهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن رابعا لابد من اتخاذ مواقف عملية لحفظ اللسان وصيانته ب إذا جلست في مجلس وذكر فيه آخرون قم ولا تبالي لحد الاخامات جنبي مش تجنب تسكوت لا بتكون آثم طوال تقوم يا سكتوا، يقولون ده حرام. يا بش إياك والمجالس التي فيها آفات اللسان. لابد من اتخاذ مواقف عملية صارمة في قضية اللسان، تربية للنفس ونهج على الاعتياد أسأوا الله تعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم عنا على أنفسنا. اللهم إننا نعوذ بك من من شرور من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم, اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل رشد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم كما حسنت خلقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأخلاق يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى ووفقنا لكل خير يا رب العالمين اللهم عِنَّا على أنفسنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وعن أقوالنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا